بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأخوانان على خير صدق الله واسمعين وعلى آله وصحبه ومسار على سبيله ونهجه والسنة بسنته لا يمزين أما بعد فنشأل الله العظيم رب العرس الكريم أن يفضلقنا وإياكم الإخلاص بالقول والعمل وأن يجعلنا لتعلمه ونعلمه وقالوا صلِّ وجه الشريف نوجبا لرضرانه العظيم ولا شك في أن حلق العلم ومجالس العلم خير ما تستفتح به الموصية بحق الله جل وعلا ولو قرر ظالك في كل نفس لم تسأل الآذان ولم سن من سماع ذلك لأن حق الله هو عظم الحقوق فالرصية بتقوى الله فالإخلاص في طلب العلم زاد طالب العلم الذي لا يمكن أن يسرني عنه لحظة من اللحظة لأن الله لا ينظر إلى قول قائم ولا إلى عمل عالم إلا بعد تشقيقه والعمل بحقوقه وخير ما نتواصل به أن يخلص الإنسان بمجهنه وأن لا يدفعي نجابة العلم إلا وهو يريد ما عند الله وأن علم اليقين أن التجارة مع الله رابحة وأنها عند الله رائدة وأن أصعد الناس في القول والعمل من نظر الله إلى قلبه خالصا نستطيما لربه أسعد الناس من أرى الله من نفسه خيرا حين يجس في مجالك العلم ويستمع العلم ويقاء العلم ويكتب العلم ويتحدث بالعلم وليس قلبه أم الله وهي أمارة من الأمارات بل هي أشرف الأمارات وأعزها وأطرمها إذ لا يعطيها الله إلا لحاسة أوريانه فمن نظر في قلبه أنه مليء بالله نعمر بالله رسول عن ذخالك الدنيا وشهواتها وملذاتها لا تصري أذنه إلى مدخي النادحين ولا يميل قلبه إلى عجل الناس الناس به فقد كملت ملاياته لله جل جمال جماله وهي العطية التي يخص الله بها من أحد اللهم ربنا وربنا كل شيء يسألك أن تجعلنا ممن صفيتك تزعلته من المخلصين فأراد رده يا رب العالمين كنا فتحدثنا في النجلس الأخير عن مسألة النفقة وبينا أن المصنف رحمه الله جعل الأطلق النفق على الأقارب من الأصول والفرور والخواشي على التخصيل الذي ذكرناه ندهيا على شروط لا بد من تحققها فنحن لا ينزل شخصا أن يوفق على قريب إلا إذا تغسرت فيه هذه الشروط والنفقة سبع من السبعات فأنت حينما تتحمل طعام شخص وكسوته وكسوتناه هذا عمر فيه كلف ومشرف لكنه لا يأتي إلا من سلال أسلام وشروط وهي التي وصفة العلماء بالشروط وهي العلامات والعمارات التي نصدها الشرق لإيجاب النفط أول هذه الشروط وجود العلاقة والصددية وجود العلاقة والصددية الموجبة من نفطه وهي القرابة المبنية على حفة الإرث فالقريب الوارد يستحق النفط وبيننا هذا وهذا المذهب اشتره طائفا من علماء وذكرنا دليله من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أن الإسلام عدل حينما زعل الإنسان يرث من نيت وأيضا كما أنه يأخذ غنينة الإبث بعد نوته يتحمل غرما الإنفاق عليه في الحياة فهذا من العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض ومن العدل الذي هو تمال في هذه الشريعة اليوم فيشرع المصلف رحمه الله في الشرق الثاني لأننا نحن منهم الأقرباء الذين يجب عليك أن تنفق عليه من القصور كالآباء والامهاء تنتجب ضمن الجاب وعليه والشروط والابلاغ والبيانات بحيث على التفصيل الذي ذكرناه والحواشي مثل القرابات من جهه العصبه هنا الآن أو او بهذه الاجاره التي ذكرنا ضمن الشرح في الشرط الثاني من شروط وجوب فهو يقول رحمه الله ما تقري ما تجب له ما تقضي من تجب له أن يشترط في وجود النفقة على القريب لقريبه أن يكون القريب محتاجا ستوجد فيه الحاجة وهي الفاقة والفقر والقريب قريبه الذي توجد عليه كأخي والأخت كالأخ والأخت مثلا إذا وجد عليك أن توجد عليه لابد وأن يكون عنه. ومع الفقر يكون العجل أن تكسل فقد يكون فقيرا ولكنه قادر على أن يتكسل فحينئذ يصفل فيه ظلماء رحمه الله أن الأصل فلابد أن يكون فقيرا لأنه لو كان غنيا فقد أوجد الله عليه أن على نفسه وأن إذا كان فقيرا لا عنده نال وحينئذ يجب عليك أن تنفق عليه بالمعرض مع فقر تجب له وهذا الشرط مجمع عليك للعلماء لا نوجب النفقة عليك لطريبك إلا إذا كان فقير لكن يستثنى من ذلك الوالدان. نستثنى الظالدين ونستثنى الأولاد فالوالد ينفق على ولده أولو كان رميناً مدى أنه تحت كحالفة فمثل أولاده الصغار لو كان عنده النار فهم لسه بفقراء فحينئذ يجب عليه أن ينفق عليه ولو كان عنده النار فزوجته يجب عليه أن ينفق عليها ولو كان غنيا لأن يستحققين في القصول والفرور حقه آكل وأوجد ولذلك ينفق ابنه على والدي كذلك طائع اصون على فرعه كرجل على اولادي ولو كانوا اغنيا مثال ذلك ان الوالد الغني مثل ان ان تموت الام وتخلف مالا لولدها فحينئذ الوالد هو المتقاصم منهم سماه سنتين خمنه سلام او سيام عنده مال لكن في الأصل المخاطر بالنفق عليه والله حتى يستقلن بنفسه فحينئذ لا يشترك فيه الغناء لا يشترك الولد الفقر فينفق على الأصل وعلى الفرق سواء كان غنية أو فقيرا متى ما قلنا إلينا الإجابة للإستعقاب نذكر الزوجة الزوجة تكون غنية لا يجب على زوجها أن ينفق عليها ولو كانت غنية من هذا للسفاق لا يتوقف على وجود أمشاقة وإنما هو مغني على وجود الفرقة والقرابة بحرقة الوالدين في سر الفروح ولذلك جعل هذا من صلى الله عليه وسلم الفرع بمنجلة الإسان وضينا هذا وذكرنا ذليله كما بالفرحيحين من حديث فاطمة رضي الله عنها بقوله علي أسواف السلام كنا نساطمة ضدعة منه في المقصود أننا لا نوجد النفقة عليك لطريبك كالأخ والأخ إلا إذا كان فقيرا ومحجاجا عاجزا عن الكثير فلو كان غنيا فلا تجد يكون غني عنده فقط يومي من شرف يكون غني فلي يعني ما دار عنده طعامه في ذلك اليوم لأننا نتكلم عن نحقه كل يوم بحسب فلو أن أخي والأخ أو الأخ لم يدد طعامه وقوته في اليوم فحين عيدن نظر إن كان عنده مال ويستطيع عن النشري فنرس بفقه فلا يجب عليك أن تنفق عليه لكن لو كان ما عنده لا يستطيع أن ينفق على نفسه فإنه يجب عليك أن تنفق عليه إلا أن بعض النار قال ينظر في قدرتي على التفسس فإن كان قادراً على التكسب فقط عنك إيجاب النفقة لا يجب أن يكون تنفق عليهم هذا مقادر على المسيح ويجب علينا قل له أطلب العيش وأطلب الرزق بالتكسب لأن هذه إعانة على البطامة على طرق السعيد ومن هنا لا يجب عليك أن تنفق ما كان قادراً على التكسب وبالتكسب يتحصم على المسيح لكن الله الكسف والعيش عنده قدر على التكسب وليس عنده مجال يتكسب به فقال بعض الغلماء إنه في هذه حالة يجب على القبيب أن ينفق عليه ولو كان قادرا على التكسب ما دام أنه لا يجب مجالا للتكسب فالقدر على التكسب وجودها وعدمها على حد انتواه إذن لا بدنا أن يكون فقيرا عاجنا عن التكسب يكون فقير بالنصة للسلة الحام والعجل عن التكسب طبعا يكون بصغر الصن كم هو الحال لأولاد ونفسهم أو يموت ويقرق أي ثامن يتيم طاقص ينفق عليه لأن هذا أن تكسب وكذلك أيضا يكون عدعا تكسب بسبب الكبر الشيخوها يكون له أرهب سن أو أختي سنة ويسا من يعود وكذلك يكون عجباً تكسب بالمرض والزنانة كالشلل عبداللهيات من الأمراض والعمل نواسط أن يقوى على العمل لوجود هذه الآفات فعلى كل حال إذا كان فقيراً عاجباً عن كسبي خذت السحطاق وهو المسر وعجبه أن تكسب هذا الشرط الثاني أن يكون فقيراً عن تكسب وهو في الحقيقة شرط يتضمن شرطين لكنه جعله جعل جعلهم المثابة الشرط الواحد يسبب عليكم بجهة الماخدة يعني يشترق في القريب أن يكون فقيرا حاجز عن التكشف ومصموم الشرط أنه ولو كان غنيا لا يجب عليك أن تنبق عليه إلا من استثنينه ولو كان قادرا على التكشف لا يجب عليك أن تنبق عليه إلا إذا كان الزمان لا يترسوا له في سبيل العيش فوجوده كبرة على التخشب وعدمها على خذ نشوه نعم إذا فضل عن في نفسه إذا فضل عن قوة نفسه هذا الشرق الثالث وهو يتعلق بالقريب الموسط يتقدم معنا شرقان الشرق الأول وجود الغرافة السببية الموجب للنفقة الشرط الثاني عدل المنفق عليه وهو الطريق والشرط الثالث وجود القدرة على النفقة بالنسبة للطريق وهو أن يكون عنده قدرة على أن ينفق على طريقه العدرد ذلك اليوم يعني لو كان ذلك اليوم عدد طريقه عن النفقة بسبب المرض والخطر فهو عادت عن شخص فطير ننظر في قريبه فوجدنا القريب عنده مام نظرنا في هذا المام فإن كان هذا المام على قدره وقدر حلاله لم تجد عليه النقاط إذا كان المام الذي عندي على قدرنا فقط ونفقت أولادي فإنه لا يجد عليه ومنتجني معونة للأسر لا يجب علي أن على القريب الألعاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدناء نصف بنفسك ثم بمن تعود فهذا في الأصل بدأ بدأت بنفسي وبدأت بمن تعود من الأولاد فلم أجد قضنا فلا يتنبث الله نصف إلا ما أتىه وهذا لم يؤتيه لأشيء زائدا عما هو لا يجب عليه فلا يجب عليه ننفق على الأبعث إذا كان المال الذي عنده ما يكفي بصرحه إليه أه. إذن اشترط أن يكون حاضنا عن قوته نعم عن قوت نفسه وزوجته حاضنا عن قوت نفسه وزوجته لكانه زوجا لكان ما عنده زوجا مضحا إلى قوته هو مثلا عنده تكسر في اليوم خمسين ريالة إذا دينا ننظر إلى طعامه في ذلك اليوم وجدنا بخمسين ريالة طعامه ضعب أولاد فحينئذ لا فضل فلا نحض لأنه ليس بغني فمن تقضي لقريب هذا أبعدين ولا يجب عليك في هذا لا يجب على من كانت هذه الصدقة أن ينفذ لم يفضل عن قوته شيء تشتوى معه في العدد ولا نكلفه لأن الله كل لا يكلف الله نفذ إلا ما آتاه وهذا لم يؤتيه الله فضل حتى ننزل عليها من ينفل. نعم إذن أخوة نصفه نعم ودوجه ورقيقه ورقيقه يعني هذا من تنزمه لحقته والرقيق يجب عليك أن عليه المولى يجب عليك أن تنفع عليه فالتقدم معنا ذيان القصور وسيأتي إن شاء الله في السرعة فهنا فقع الأرقاء وهم الموالد فإن الإسلام اوجب عن المسلم كما بيان برسو السبب في حمه قال عليه السلام إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت عيديكم ومن كان عرفوه تحت يديه فلوكنهم مما يبعن وهذا يدل على أنه بل مما يكتفي هذا يدل على أنه يجب أن عليه المعروف المولى والعب في خاصة الإنسان فيقدم على القريب في هذا الأصل ولذلك يجب أن ينفق على عبده على زوجه وولده وعبده ولا ننظر للقضل إلا بعد الانتهاء من الأطرابين لذلك هم أحض يومه وليلته يومه وليلته النفقة ننظر إليها في يوم من ليلة فإذا كان عنده تنسير ريال ننظر إلى نفقة طعامه في النهار ونفقة طعامه في الليل فإذا كان طعامه بالليل والنهار وقصته وقصته وقصته فانتجمه فشوت معونته في حدود ستين ريال ومعه مئة ريال كان إذا بنفقة الأربعين لأنها فضلت عن قوته وقوت زوده وقوت فانتجمه ونفقته فيجب أن ينفق على الطريق من الأربعين لأنها زائدة في اليوم والليل إذا كان النهار اليوم في النهار وفي الليل ثلاثين إذن فضلت أبعين إذا كانت تكسر المعف فيجب عليها أن يصرف مما فضع وكسوة وكسوة من حاصل أو متحصف يعني كسوة منتزمه نفقته من نفقة نفسه منتزمه نفقته الزائد على هذا ونزال ذلك لو كان في يوم عنده زوجة احتاج إلى كسوة و او اولاد عنده يحتاجون الى كيس و طعام فقدرنا محطه الكيس والطعام هو بدمها ريال وتكفل في ذلك اليوم الاجزاء عقوا ان ما له الموجود طلعت ريال نقول لا له ولا عليه يجب ان ينفق على نفسه وزوجه ومواليه بطعام بطعامه وكشوته ولا يجب أن نصفه إلى الطريق لأن الطعام والكشو استغرطا ما عنده لاحق الطعام مع الكشرة لكن لو كان لا يحتاج إلى الكشرة في ذلك اليوم. ولا يحتاج أحد من تزمه ونفقته إلى كشرة والطعام له ولم تزمه ونفقته بحدد المعن وتكسب أو عنده كش 150 في ذلك اليوم عنده 150 فحين اذن مقدار ال50 الزائده ماذا في النفق في هي 100 فان ال50 تصرف الى قريبه المحتاج اذا ما يخص الامر بالطعام بل الكسوه داخل في هذا فلو كان في كل يوم عنده قريب محتاج وكل يوم دخل في تلك البلاد دخلوا ب100 ريال ريال ال ريال رزق الله لي وولدي ويأخذ العشرين ويعطيها إلى قريب الثمانون التي ينفقها هي كلها تصرف بالطعام لكن في يوم من الأيام احتاج إلى كسرة له أو لزوجك احتاج إلى يشتري ثوبا أو يشتري زوجك من أجل كسرتها أو وأول لولده أو لمولاه أن يحسيه وهذه الكسرة تحتاج إلى الكسر. فحينئذٍ بذلك يذل ذلك الاستحقاق في شرب يسقط حق الطريق فاذا لا يجم أن النفق نصصا بالطعام والشراب بل انها شامله ايضا للطعام والمشروب والكسوة ما في من حافل الموجود الناقل ما ذكر ما لم يسبه في درج لي 100 ريال ورجل الذي خطم عليه 100 ريال هذا الحافل المتحصل الذي.. والموجود حدة سنة المتحصل الذي يقضله زخما ما في التجارة ما في عمل وكدف سواء كان يعني مثلا لو قال لما لماذا يقول سنة نخافل الرجل في بعض الأحيان لا يعمل ولكن رجل غني عنده ألف ريال غني في غنى والنفقة مثل القديمة ألف ريال مثل مليون في الزمان فهذه الألف ريال التي عندها لا يشتج معها إلى عمل لا يشتج معها إلى فصل فعنده حاصل من الناس يكفي أن ينفق منه ينفق على قرارته فنقول له ألفق من الحاصل يعني من الموجود منه او شخص يأخذ المال عن طريق التشكير يعني يقدس فيتحصل على هذا عنده بطالة عنده مقدس عنده سيارة يتكسر وهي تحصل سنسأل وقم نفقتك اليهم كم تحصلت تحصل؟ قال تحصلت على مئة سنقول حينئذ كم قدر نفقتك من نفقتك خاصة قال خنسون نقول أنفق من المتحصل الزائب على المتحصل فإذا من خاصين ومن تحصل فليس كما فقط على القريب الشرف فيها أن تكون فقط من الحاصل بل إنها تصمم خاصة والمتحصم لا لا من رأس مال لا من رأس مال عنده تدارة وهذه تدارة دخل فيها مثلا أو عنده عمل يومي دخل في البيع أسلام ما نقول له إيش من كل رأس مال الذي يعمل حان يكون رأس مال وهو الذي يخمر دخله ودخل أولاده اذا كان مثلثه وكان رأس المال لا يحلل ان يتلف, يتلف الشيء الاصاب الراس المال مما يكون حاصر منقوله داخل وهنا يسار في سلم الاجل او ربحه ايجاره اللي يكون تحصيلا مال وكمان ملك وثمن ملك يعني لا يطالب لو ان شخص عنده بيت يملكه أو عنده منذ العين و والمال الذي يتحصل عليه يوميا هو مئة ريال والمئة ريال تكفي وتكفي من ترجمه من فقط وعنده أقرباء محتاجين عنده أقرباء محتاجين فقلنا له أنفق على أقربائك قال المال الذي يأتيه أنفقه على نفسي وعلى من ترجمه ينفقه وليس عندي شيء زائد فشيء يذكره بالسؤال هل مطالبته بذي بيعتي ونقول ان ثقه على القرابه او مطالبته بذي بيتي الذي يملكه يطالب عن نفسه قرابته لا, لا يطالب بذي ما عندكم يعني وقال في صنعه وقال في صنعه اذا ان يكون حدادا النجار قال الله مدخلي ال100 ولكن عندي هذه الآلقة ديعة وعلى قريبنا قل لا يلزم لكن موفى على ذلك وآثر واجتهد ما لم يعرض نفسه وآله للبره هذا شيء آخر لكن في حيث الأصل لا يلزم أن يبيع آلة والنبي يتقص بها ويطلب بها عجيه ورسله هكذا لو كان هذا سيارة سيارة إجراء بها على قلتي وقلت أولادي ما نقول دع آلة صنحةك وهي وهكذا لو كان حين دور شرافة يحرف للأرض وأنزرها للناس ما نقوم بعملها وأنزرها لكن كان بعض ما شايفنا رحمة الله عليهم يقول إذا كانت هذه الآلة يمكن الاستغناء كان في حال السماء ويمكن أن يجد آلة الدونة بشكله باعه وشرى ما هو أقل قيم يسدده عز أقربائه فالأشغه أن يقال له ما عندما عند سياره قدر ثارها غاليه يمكن ان يديء ان تحصل على سياره اجره عاديه وينفق على قراب في قلبه من نظر الى الفضل والكمان مهد. ومن له وارث وغير اجل فنصته عليهم على قدر ارثهم شرع رحمه الله في مساله ثانيه كان عرف الشروط انه لا بد من الموجدة للنفق وهي أن يكون واركة وضيما دليل ذلك ثانيا أن يكون المنفق غنيا عند القدرة على الإنفاق فيجد ما ينفقه فاغلا عن قوته وقوتي من تلدمه معونته وثالثا أن يكون الشخص الذي ينفق عليه عاجزا عن التكسب وفقيرا فيه عنده ما يسج به ربطه أو يفهي لعيشه هذه الثلاثة الشروط بعد هذا يرد السؤال كيف ننفق على القريب كيف تجد النفط عن الذي تنفقه وما الذي ننظمك به في النفطة هل أنت منظم بكل النفطة أو منظم ببعض النفطة أو منظم بقدر ارتك من هذا الشخص هذه النفطة لا فيها تفصيق فيه دفل الله رحمه الله وهذا عندما يتأثى طبعا إذا كان القريب عصره ف... وليس له عاصب نترب وحين ذي يتنحب وننظر إلى وجود النفط علي كامل لأنه لو انفرق لحاجر مالا كامل ويقال له عليك النفطة كاملة وأما إذا كان القريب يشاركه غيره في منزلته ويشاركه غيره لما ينقذ قريبه فردا أو تعصيدا القسم النفطة على قدر إلتهم فبينا رحمه الله أن النفقة في القريب على قريب على قدر إلت لكن يستثن من هذا الوالد الوالد ولد مع والده يوجد عليه على قدر كفاية ما على قدر إلتهم والده يعني الوالد إنه ينظر على أولاده ما ينظر إلى قدر إلتهم وإننا يشد حاجته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذي من ناله ما نال يكفي فيه وولدك فيه المعروف فجعل خبرة العوز على الوارد تجاه ولده فنوجد على الوارد في نفقته على ولده أن يوفق نفقة كامة وشاملة حيث لا يكون عند الوارد الولد حاجة. لكن بالنسبة لو أنه له القريب الفقير له قريبان غنيان أصوان فحين إذا اللوم عاد قسمنا المال بين أصوان فكل أخي يأخذ نسر كذلك أيضا في النفقة نطارج الأصوان بالنفقة على قبل حصصهنا ونقول كل من يلكم يدفع نسر نفقة ثلاث نسر نفقة ويدفع نسر نسر فدين أن الوارث, الوارث منفق على قريبه محتاج على قدر يده وهذا اد يعني كما أنه يظلم هذا القدر كذلك يغرمه لأن الله يقول وعلى الوارث مثل ذلك لو أنه مات لو أنه مثلا القريب هذا محتاج له أخ وأغنى ففي الإرث يكون للأخ الثلثان وللأخذ الثلث لأن الذكر له مثل الحظ الورثين وفي هذه الحالة طبعا نحن العزيد في مسألة الإرث نشري على ما صدرت بين الذكر والأمثة يعني صار فيها العدل لأن الأمثة أضعت الكسف هنا وأيضا فك الشمالة لما حمل الأنسى حملها دولا لإشملها الزكا فأعداء الإسلام يحلطون الأنوف ينظرون فقط في زروي وراحق ولذلك إلى نقض أحد الإسلام هذه الجبئية نقول له نظره قاطر لأنه نظر إلى حالة الغنينة ولم ينظر إلى حالة الغرب ولذلك صادق الله والله يعلم أنكم الله تعلمون من هذا الذي يريد أن يستدرك على رب العالمين وأحكم الحاكمين الذي يقص الحق وخير والخوصيين سبحانه هذا من الأجر والأصوص ولذلك الشريعة الإسلامية شريعة كاملة كاملة كاملة كاملة شاملة. ربك تأمر بدعوها فالاستحقاق القلب هنا طبعا هناك من العلماء هناك من العلماء من يقول لو اجتمع الوارث الذكر والأنثى اصبطوا الأنثى وأذنوا الذكر وهذا حدى الأوجه بالشاهدية ولينا ويقولون إن علقة الذكر أقوى من علقة الأنثى ولأن الذكر يتكذف والأنثى لا تتكذف وهذا لا استعل الله نفط على الزوج ولي عن على الزوج ومن هنا تنظر كيف عظمة هذا الإسلام ودقة وهنا حقوق المرأة هذه حقوق المرأة الحقيقية فحقوق المرأة المبنية تعمل على النظر والأحالة وزراسة أحوان الناس وإحطاء كل شيء حقه وقدره دون ظلوك ودون مبالغة وفزيئة الحقائق فهذه الحقوق البتيسة المفصلة في ذوق الإسلامي من تجدها في غيره لأنها نبنية على شرع كامل كامل فبعض العلماء يرى أن على قدر الإرس يشتفى الإناث ويرى أنه يجتمعنا مع الزكور لأن مثل القريب له أخوى أخر يقول أجبهما أخوى أجبهما عليك لأن في طاعد الشرع جد كالسلمون جهد الذكور غالبا وهو الأصل على وجه وهناك وجه ثاني يقول يجب عليهنا ثم يختلف هذا الوجه الثاني على وجهه أشحاب هذا الصور من من يقول ويفرق بينهما على قبر الإنس فيتحمل الذكر جأسا تتحمل منهم ثلاث ومن هم يقول يشوبا بين الذكر والانثى لان النسبيه جاءت من جهه القرابه فالذين كالحنابله الذين يرون من الابطن اقوى الذين يرون من الحنابل ان النسب وجود المرقه الا احوى الا وهو وجود الارث فوق كذا تقاعد الغنب الأرض. الغنب الغنب الغنب والرجله من الناظمه لكن انهم يقصدون في الترك بهذا الرصيد ينبغي أن يتحملوا جزءا بهذا المبلغ ليس بالذنب تعالى وعلى الوارث مثل ذلك وهذا المذهب اصح في الحقيقه لأن لان الله لما اوكل نفقه الردي على فدار على من يرزق في حال موت ابي وما رزق ينفق عليه قد جعل المارث مثل ذلك علمه أن يدفع ما فقط الربيع. لأنه لو مات الرضيع ورده فجعل وجود النفقة عليه لأنه يتحصل أيضا على كسب الإرث وإذا كان السببية هي الإرث يمضغي أن تقيد بنص القائمة التي وضعها شرص القائمة ومن هنا يترجح هذا الطالب الذي شركه من المسلس رحمه الله وهو مدد الحماد الله أن العدرة على قدر الجنة فقال رحمه الله ومن له وارث من غير أذن فنفقته عليهم على قدر إذنهم فعلى الأم الثلث والثلثان على الجد لو كان الأم وجد الأم تخلصه فرضها والجد يأخذ الثلثين فرضا وتأسيدا ففي هذه الخالح يقولون إذا افتقر وله جد وأم مصر فإننا موجد على الأم ثلث ما في هذا كله الذي افتقر فيه احتاجنا ثلاثين ريال فنقل للأم إبسعي عشرة ونقل للجد تدفع عليه الثلثان وعلى أمه الثلث لأن أصل على هذا الوصف تكون فرضها ومجدها تفرضها ومجدها تفرضها ومجدها تفرضها وعلى الجدة تستجد على الأرض هكذا كان جدة وأرض جدة وأرض يكون شدي فرضها من كتاب الله عز وجل ومجدها من جيدة الخمسة الأساس فقال رحمه الله نعم وعن الجدّة معنى الجدّة السيدة ستسفا فقطها لو كان فقط لثلاثين ريال فنقولوا تركها كمسة ريال لهي ستسف لأن ستسفا ثلاثين خمسة نعم وانضاقي عن الأرض الضاقي الخمسة الأبسة على الأرض والأرض خمسة عشرين لأنها لو ما لأنه وترك الجدّة معنى الأرض وترك ثلاثين كان أسسها للجلد وخمسة أسلاثة ما ظن الأحد ما ظن المعرفة لذلك ما يعطل يبقى الغم بالغم عدل وفئةً وأكمل وأجمع وأضعى ما يكون ما سبع حديث يتجرح على الشر وإذلك كان المذهب يتخذل النباية إنه ينظر إلى قدر حسطيجي من الإن لأن استحطاقه جاءاً في هذا وقواعد الشريعة لما قال لأن نعمل يصلم على الربش مانا يضمن دل على أن السريعة تركد الربش على الخسارة فالخسارة وهي وجود لما ستطلع لأن الخسارة تتفعل من مالك على صدر الربش وهو مناعك المليئ الاب يجيل بدون المقابل يعني من أصل الواحد يكون من أفضل خلق الله ثم يموته مقريب ولا يدري إلا الملايين فقد دخلت عليه وسواء رضي أو من يضمع الاب بدون اختيار دون اختيار يعني ما من شاقه الله إليه ورزق يسوء الله إليه لكن يتحمل أيضا عن وارثين لهم أعتذرون <مع> والأب ينفرد في نفقة ولده هذا الذي ذكره أن الأب ينفرد في نفقة ولده ما نقول لقص بين الأب والإسلام وإنما ينفرد الأب في ولده لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادع لمجرد فواب من تعود والذين يعودون ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا من ماله لا يكفيك وولدك بالمعروف فجل على من يجب على الأرض المرسط على والدي أبر شكاية فيه أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأذر لكم المحروفة والأسف فضيلة الشيخ هل يجب أن ينسب الأرض على أطفه المتزمج المريضة حيث إن نفقة المرضي لم ينسب بها الزوج الله إخلاف بسم الله رسول السلام على سير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن وانه أما ف... الأصل فالعلاج بالحيث الأصل في خلاف أيضا علماء فالذوك يعاني جوجك وأولامك والصحيح لحيث الأدلة أنه لا يجب على الزوج أن يعاني لكن عندما كان هناك سبب يوجد العلاج بحيث جاء المرض من جهة حلها لجميع وجاء بالتباعية يجب علينا وجود فنحن نتكلم على الوجود نتكلم عن الوجود لا يجب عن الزوج الإسر الزوج علينا عارف يجب لكن الناحية الأفضل والأكمل والمعروف والخيف الذي يعني لا يشك أحد في حسن فيه الله عز وجل وفي الجزاء من الله سبحانه وتعالى أن من الزوج يضحي وينفخ على جوجه أنه من حيث الأصل وينبغي أن الإنسان أن بين الشرح والحكم وبين العواقف فبعض الناس حين أن ينقل إن الزوج لا يجب على جوجه يستغر وينفر ولا يجب لأحد إذا سمع حكم الشرعي أن يبادل بالاستدراض والتعجب لأن الله إذا لا حكم لا يعقب الزوجية رأى ربا له حرمته وله ضرابته والشريعة لا تكلف أحدا إلا بأصول وقواعد فحيشة فلني بين الزوجي أن الزوج يمكنك الإسنساء زوجته ويقوم على نحطقها وما تحتاج من أمور ماذا دع ذلك ومتعلق بجسدها من أفراح حاله لمرضة تقمت هذا أمر خارج اساسي جاي دي خارج عن طبيعه الاصل لذلك الشريعه لم تيجي لكن لو كان المرض متعلق بسبب من الزوج, وأن الزوج او الزوج أمرها بشيء ترتب عليه هذا الضرر او تحملها شيء ترتب عليه هذا الضرر او فعلت هي الشيء ترتب عنها هذا الضرر هذا شيء اخر لان حتى الرجل الاجنبي لو ام شخص عامل عنده الان غريب ليس بالقريب وعزمه بشيء يترتب عليه الضرب فيه هذا في خلقه وفيه سببية هذا شيء آخر لكننا نتكلم على القصور فالأصل يخبر أن الجوجل شامل بنال النفق على الجوجل وضعض المتأخرين والزاحة المتأخرين يقولون هذا حكم غريب في فق الإنسان وكذا وكذا وهذا ليس بالصحيح ما يجب على الشخص إذا ألزم الزوج إلى الزوج أن يخبر بليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسب الشريعة الشيء في الهوى والعادة والتقاليد لمن ينسب بنفس الكتاب والسنة والذي في كتاب الله وسنة صلى الله عليه وسلم قال قيام على نفقة الزوجة بإطعامها وشكناها وتعاهدة في فسوكها وذلك في المعروف وأما مصرة الإلاج هذا ليس بلازم لها كما ذكرنا هذا الوقت قدمت نعنى هذه المنصرة ونشرنا إلى الأجلة إذا, إذا ثبت هذا فنسيط الأصل لا منذين لأزواج بلازم لكن نقول ونكرر أن الزوج الأفضل وهو الأسمن لم يضح من أنه الزوج ونحتفل كأن الله سبحانه وتعالى ذلك إن الله سبحانه وتعالى لا يزينه وعما بالنسبة للنفقة نفقة الوارد والطريق فهي وجود الحاجة هي الطعام والقصة مثل ما ذكرنا في الزوج لكن لأنها أخته احتاجت العلاج فما فم يمكن للإنسان القريب أن تسمح لهم نفسه في خطة الأخوة أن يترك أخته مريضة وظلاء يقوم بإلاجها يقوم بمجاواتها ما يمكن أبداً إذا كانت نفسه أبيه الصالحة ما يهنأ له أي شيء وبذلك تعني الحمد لله السفر الصليم والنبوس تختار مرضات الله والسحيط مرضات الله وأفضل ما يكون التقرب وأبلغ ما يكون الزبا من الله أن أدف إذا بدأ لإقترب المرسل والعزيز الغريب قد يستغل الإسلام إذا تعلم أن تجد الشيطان لا يقوم بإقترب رسل مثل ما ما يكون فيما بينك وبيه القرامة فتجد الإسلام أي شخص ما يكون مع المرسل وأقوى ما يكون مع وتجد وتجئه يضحي من أجله حتى إنه فيما يذهب لأحد يقلي لو الحاجة يشعر لنشوى إيمانية وراحة نصوية لا يعلم الله لكن ما انتجئ الحاجة لعن أو عم أو خال أو خالة أو, خال أو ابن عم أو ابن خالة أو قريب إلا وجد إلا ذلك من الحواجب والضيء والتعب والعناء والكراهية من الله به عليك لأنها غاية عظيمة وأمية عظيمة وقد حست الجنة بالنشاية فلما عدم ثوابها وجل حين الله جزاؤها وحسنت عاقبتها حتى إن العدى لو غبر قدم ناحبا من أجل أن يصل رحمة للسلامة فإن الله يذارك له في العمر ويدارك له في الضفن فما ذلك إذا مدى المال لكي يقضي دينا الطريق أو يعالجه من المرض فكيز يكون حالك لا شك أنه أطمن الله عنه ولذلك قعد عدو الله عز وجل بالرصب الشيطان للإنسان في هذا فتجب أبيق ما يكون إذا ذهب يعالج صفحة تأتي تتصل أمر فالتصب عليه تقوله هنا مشتاجة وتجد يختلف من الأعباب وتضيق به الجميع ويفيش أنهم في أفرد يوم ويتفاقل حتى على باب بيته ثم تجده يتضايق ويفيش عليها ويحملها في يارة الرؤية وهي النبي أبي الذي تكره معه معروفا ثم يحملها إلى نتانه حتى يقضي لها علاجة ويقضي لها حاجة ثم يرجع وهو بكره بشئ وهذا نشاء الله سلامه عظيم للشرناه لكن لو أنه شعر أنه في أوجة أفضل وأبرر ما يكون في الضغة لأن أولى الناس لخيرك أقرب الناس يموت وإذا لم تفهم الأخت فإذا لم تتجه الأخت والأخت من أحلج الناس إلى دري خاصة بعد موت الوالدين والأخ وخاصة إذا كانوا عيتانا خاصة إذا كانوا قاصرين وخاصة إذا برية الأخت لزوج لا رحمها أو لا يفهم إليها تكون في ظلها وكلفها دليلا لها تشتري مرضات الله بأخار السرور عليها تشتري مرضات الله عزيزة تضع حوائجها تشتري مرضات الله بعلاقها ومداراتها وتحدثت عند الله كل حرساتك وشكراتك وستجد أصد ذلك تجد الكوارك أولا قبلها لكن الله ما إن تنبي طليلا من إلا وجئت من يمي شراح والخير من الله به عنه فإن ذاقت عليك الدنيا ورسع الله بي وإن علي علي عظم عليك القرب وجدك من الله تنفيسه وإن دل عليك القرب وجدك من الله تنبيده وهذا من أراد أن يجره فليجره من أدلة ما تشغل في به مرضات الله عز وزيزيز بعد بر الله لديه الإجسام إلى الإخلام والأخوة وكل يوم ف... وإذا ستطاع انسان بكل ساعة فضع عن كل يوم فضع عن كل أسهول فضع عن كل شهر سواء كل سنة أن يسأل نفسه من الذي يقدم لأخواره وأخواته متى زار الأخوة الأخوة ومن أفضل وأفضل ما يكون الأخوة الكاملة الفاظل الذي يريد أن يشئ الله عز وجل والطريب الفاظل الكامل الذي يشئ لمرضاة الله لا ينتظر أن الأخوة الأخوة يعني في المرة الأولى تجد هم حتى يشامل حرائصه ثم وفعك الله إلى درجة قبل أخواته وهي أن تصبح أنت الذي تتفقى بشوائحه وتجد حتى أن الأمر في بعض الرحيان تريد أن أتها خجلاً أمام أخيها من كثرة ناتج من إحسانه وذره ومراطقة لها حتى إنها توري أمورها تغيبها لأنه سمى إلى مرتبة عالية من أكمل الإخوان من لا يبدو الإخوان إلا إذا سأله فهو لكنه بمنزل عقل لكن الأكمل الأخضر الأخ الذي يذهب بنفسه يتفقى بحوائشه والأفضل والأكمل أخ الذي قضى حوائشه حتى وصل إلى درجة التمالي تصور الساعة التي تدخل فيها للغاية والغاية وخاصة الأخذات لأن النساء فيهم ضعف وفيهم حاجة وفيهم حنال وفيهم رحمة والكلمة اليسيرة البصيرة عند المرأة تقع بمكان مثل قبله من ملايين المرأة من شدة حنال الذي يتجده فإذا دخل الإنسان ومسح برأس ابنها وأدخل السرور عليها بشري وطيبه ووقف عظمها وأخذها لحاجتها أو واساها في كربها كم سيجل في الروحنات وليجلل ومسح حينما يتخلفها وراء الله قد رفعت كفها إلى ربها ووجهت ووجهت في قلبها وقال إلى خالفه أن يذيك بالحسنة في جنيه العصر من قلبها وليس لما في أبلغ اندعاء قريب القريب قوله ابلغ من وفاء وحب القريب لقريبه الحب الذي لا يشوبه شائب والحب الذي لا يدور حول المصالح والحب الذي لا تسبره الاكاذيب الاخ ياذ اخا فيه يزداد المحبه والاخ الجيد اخا سيذهب اليه كل لانه هذا الشيء القلب ولذلك الذي سلم معما وجد من قريش لانه قال لا ان يحسن الله من تكون لا امن فالحال ان ما فيه إذا وزد في منطرابك هذا فليسلم الإنسان خاصة طالب القلب الذي يريد أن الله عليه لأنه مخاص القدوة كالإمام والداعية والمعلم والشير ينبغي دائما أن يبدأ من أسلح يكون في مرتبة قاصرة عن السمالات وليعلم أن الرحيم تعلق بالله سبحانه وتعالى وقالت هذا نقام العائل لك من فقال أما ترضينا أن أصل من وهو مقطع من قطع اكيد صلى يتقي الله ونسلنا من وصله نصر ونيقطع من قطعاه بسم الله جل اسماه وشفته ان يلقى من اصله باشن يعني يجعلنا ممن وصله بشبكته وان يتقبل ذلك خالق وجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم والله تكرم اهلا ثابته المحضيه الشيخ ما يثني عن الريقه للموادين من ما يجعل الحدس إذا كان دهان هذا يسمى عند العلماء الإجارة على الحدس الإجارة على الحدس لا تقسم قسمين القسم الأول أن يقول سأحج عن طريبك أو عن عنك وآخم نفقة الحدس وحين إذا نفقت الركوب ونفقت الطعام والشراب ونفقت السكن ونفقت الهدي إن كان هناك هدي الواجب يعني أربعة وجود في النقاط لست فإستعقنا ونفقت طعامي وشرابي بالمعروف وكذلك أيضا نفقت المركوب بالمعروف وكذلك أيضا نفقت السكنة المكان الذي ينزل فيه وكذلك أيضا نفقت الهدي إذا كان عليه هدي لتمثق اعتراضي اعتراضي كان على التمثق فإذا أخذ قال لك أنا أخذ على قدرنا فقطه فالإجارة الصحيحة يسميها العلماء إجارة البلاء النوع الثاني هو القسم الثاني هو إجارة المقاطعة يقول لصاحب الحج أنا أحج عنك أو عن قريبك لعشرة آلاف ريال إن ذات الشيء وإن نقص شيء سميته يعني أخذ منك عشرة آلاف أتحمل الغربة أتحمل الخسارة وأخذ الغمينة هذا في قونام بين الظلماء عند الظلماء رحمه الله وصلوا فيه أنه لا تجد جارة ليس محلّا للمعارضات لأن العبادة ولذلك ليس محلّا للمزايدة والزيع فبناء عليه نقول خذ ما يكفيه بالمعروف ذهابا وقيابا وتقدر نفقته من خروجه من مكانه إلى عودته إلى أهل يعني المكان الذي يتفق فيه وإن بالنسبة للمسألة المذكورة وإذا كان إجارة مقاطعة وعلى قول بجوازها يأخذ الزائد وهذا قلنا ضعيف وهذا قول بجوازها الصحيح يجب عليم يذهب إلى صاحب الحج ويقول لجابة ثلاثة ريال وجابة ثلاثة ريال قال سامحك في حوليونك فلا بأس لأنه ليست على شبيل لما هو قال بمعرفه وقال سامحك صارت هيدة زائدة أصل التعاطف بين الطرفين والله تعالى سبب موضوعه يتفق موضوع استئجار البيت اصبحه والله استئجار البيت الزائد بقره ما اولا ما فضل الماء معروفه فيها نهي يعني وصلنا انه لا فضل الماء يمنع به الكل و إذا كان هناك آلة وهي المتينة فرح من هناك الماء لجزله بيع الماء فإذا جاز له بيع الماء فرماء هو عين أن نبيع فلا بد من نعرف القدر لأن ما يبيع مجهول القدر بل لابد أن نقول أبيعة خزان الوايط الموجود سعة كذا وكذا لفت أبيعة هذا الخزان أملأ لك ماء من هذه البئر تذوقها وتعرف طعمها مثلا بيأتي 200 ريال و500 ريال هذا جائش مثل الوايط نعم بيأتي بالماء من دعيب لو تكلف في وايط من 700 ما في بأس جائزا ان اخل اجرة تعديل وحسيه. لكن له ابيع في الناس للبئر. على انت تشحب مني يوما ما يشح. من بعضهم يعتبرها من, يعتبر من اجارة الزمان. لكن الواقع انه بيح عنه. ولذلك ليان ما ندري كم يخرج. وكما الناسج. لابد من تحديده. يكون مثلا خمسة ويتهاب. كل وايض من فعال سدر لأن البيع يشترك فيه معرفة قدر النبي وهذا من ما يحتاج إلى معرفة قدر دفعا للبر لأن القدر توجد حساد البيع وللا لفدث الحقيق كما تقبل معنا في حقيق النسون وغير أما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصان وبيع الحصان للعلماء أصل من الأصول في تحليم بيع الأشياء التي لها قدر مجلولة القدر بيع الحصاة كانت القديم يأخذ الحصاة وابن صوره يقول له أبيعك للأرض لهذه منتهت إليه حصاة لمئة ما ندري هم هو بعيد أو طريق لجهال القدر فلنجه للقدر حرم البيع ومن هنا كل شيء له قدر ويمكن ضبطه بالقدر ووقع البيع عليه جون تحديدا لذلك القدر لا يجوز لأنه من بيع الغرر اطفح على سنة والسلام لحبيب بن وغيره ولي الله عن النار أنه نهى عن بيع الغرب وبناء على ذلك يقول حدث المبيع من الماء من القدر فيقول من البيع فيصل له القدر عندي مئة لتر بألف ريال بعشر ريال أبعت مثلا ألف لتر كل تبع عشر وعشر لتر وهكذا يحدث القدر فراس من يقول إذا كان عن إيجارة تخذ بإيجارة لكن هذا بعيد ولذلك الأشبه المقال أنه لابد من تحديد القدر لله فعلا أسابقاً وضيبت الشيخ نقر السائل نشطني الاستفادة للسعافيات المكسب كالمكلفات والسجاد في مصالح خيرية في أصحاب سوضحها في مدارة التحديد أو سرتم الإيمان أو وضعها في بعض الأمور حلاً بأن هذه الخازيات لا تستعمل في المسجل نظراً استدالها بأخر وهي محفرة في مستوضع المسجل الصالح أولاً هذا الصالح تاب إلى أمور منظر التنبيه عليها أولاً المساجد إذا كانت مرتبط قضيتها في الحمى المسؤولية عنها فهي المسؤولة عنها من الوحيد وهي التي تمر في مصالحها وتقوم بصرف رائدها على حسب ما يقتضيه الأمر كما هو معلم أمر الثاني وبدأت روح تدخل الأفراد إلا عن طريقه للزهاد المسؤول عن هذه الأشياء إذا كان المسجد خاصة فينبغي أن يعلم أن كل شيء في المسجد عليه ينبغي أن يبغى في ولا يجد إدخان الأشياء الجديد وإخراج القديم طلبا للأكمل والأجمل والأفضل لأن أي شيء يوقف فمعناه من يأخذ من الملكي صدقة لله عز وجل ولذلك لا يمتأخذ ذلك الشيء ومن هنا كما تتحدث عن ذلك الوقت لا يجد فيع الوقت ولا هبك ولا شراء لما خلت اليد الملكي حتى أولا قال هذا النسجد ملك ليه؟ فقموه مكا لأنك أوقفته لله وبناء على ذلك حقا فعل النسجد لا يتمسه لما خلط بالوقفية لله عز وجل بقل ومنها قال ابن عمر رضي الله عنه في حديث عمر الذي هو أصل الغطاق ثمانة فتصدق بها عمر رضي الله عنه إلى أن على أنه لا يباع أصلها أي لا يباع أصل الرقبة المسبلاً محدث فهذا أصل عند علمه فإذا كانت المسيئة في فيه أو فيه مصاحب أو فيه كراسي مصاحب أو فيه فراش أو فيه ساعات أو فيه قضاءة وأنواع هذه فترة تناهي حتى تثلث وتتعطل تماما لأنها مرقوبة ويحدث على هذا المجد ومن أوقفها وحقصها يطلع ثوابها عند الله السيد وجل فهي يجيز لأحدا يأتي ويطلع أجره وخيره ويقول أنا أريد أن أكلف جراش الجديد المفادد منه محل للمبارهة المحل هذه المفادد المقصود فيها صلاح القلوب والطوارق التروج من الله عز وجل ولو كارث مفروسة دل حفظ فإن نسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن مفروسة ولم يكن مجينا ولم يكن من مقم صلوات الله عليه وسلم وموك العبادة وأدخل الله عز وجل إليها الأغنياء وهم في أوجي رناهم وطرائهم لكي يذلوا بين يدي ربهم يذلوا بين يدي الله السجود على الأرض ولو كانت مراما ويذلوا بأنه بإن الله عز وجل في برياعهم ويصلي عن يمينهم الفقراء وأن يصالحهم الفقراء هذه أماكن ما هي أماكن مباهات ومقصود الشرع فيها هذا مقصود الشرع فيها قصر ولذلك كان منعلم فعال مباهات مفاد والتباهي فيها ومن هنا المسألة في العلو لكل ما مجدنا من الشيء القديم في النفس يتسحبناها وإينا ليس المسجد محلّا كما ذكرنا من في هذه الأمور التي يقصد بها التناهض لكن لو تعطلت مصرحة هذا الشيء المطيف أصح لا يشتغف لأنك نتصليحه لصليحه ونقول للشخص الذي عرضنا أن تتصليح وتتصليحه تصليحه حتى يكون صدقة عليك وعلى صحيحه اللذين أدخل وحين إذن تنصح لأموم المسلمين تنصح لصالح المسلمين لمن قبل تريد تشتري شيئا جديدا تذهب ورحب المسجد اللوي في مطيف الشريعة أما أن إلى هذا النسل اللي شدل فيه هذه الأبقاء الموجودة في ويستغل فيها بهذا الحلقة الأمر الثاني أصرفه من الجهات الخيرية الكفرة هذا أمر استثناء بعض الخنوات النساء الضيئة تحتاج إلى حكم القاضي إذا تعطرت مصرحة الوقت في جهة أجه الخير ولها جهة الشفيرها صرفة إليه فهذه المسألة اختار بعض الضيئة بعض الضيئة يقول لا يستغل لم يبقى حتى ولو تحطرت نساء الخنوات لن يبقى ولا يمكنك التصرفين اختار جرع من المحددين كما اختار الشيخ الإسلام لأخر من المسألة أنه إذا معطلت نصف حتى الوقف أو كان الوقف على محرم صورت إلى الأشعة مثلا لو, لو أوقف على بدع أو على الظلام صورت إلى طلاب العلم لأنه لما أوقف عن بدع كان يظن عن ضربة فننظر إلى الشيء إذا كانت مثلا في ذكر هذا نصف إلى طلاب العلم حتى تصرف في وجهة نقترب هذا يختار بعض الظلماء لأن الإهنال أولى من الإهنال فقدر تحقي إلى الوقف وإهناله آآ يعمل الأولون لا يكون باطن من الأصل ولا يعمل أنا كم الحاجة من حيث العصر أوصل إسراء الله رجل أوصل أئمة وأوصل جران الله في مصالح المسجد الموقوف عليها وأن يفتنبوا الأمور والمزالة فيها فالبعرف يظن انهم يتقربوا لله عز وجل ونحطيه لنشي زيت الله عز وجل وإذا كان ما أصلحنا بيه الله في المسجل وكذا ما يعمر المسجد شيء بذكر الله في بيوته أذن الله أن ترطح ويبكره هسم أول ما بحر الله عز وجل فيه تعمر بماذا تعمر بإقام الصلاة وإتاء الزكاة والتوارد والتعاطف والتراكم لا تعمر المسجد بشيء أعظم من الإيمان بالله عز وجل وإذا عاطم تكون من ثمار النفسي حقيقة فانظر إلى أمري الثانين هما أساس بناء النساء أولا أنك إذا دخلت النفسي تصل بتوحيئ لله حتى تخرج منه ونفسك في الإيمان فينا نصرت أعظم وأصنع وأصنع منها يملك هذا واحد شخص فإذا فعلت ذلك فوالله أدعى لتبير الله أعطيته وجديد الخير فانا مرحبا ولم نذيع الله أدر من أحسن يعني من أخلص بالتوفيد وانت هذا أول شيء تعمر به المسجد والأمر الثاني تعمر به المسجد بحقوق إسرائيل المسلمين إذا أطلح مساجدنا مضينا منمق جميلة وأطلح رجل يدخل من المسجد ويخرج من المسجد ومن مصاطح أصل من المسلم وإذا أطلح مساجدنا جميلة منمق ويدخل الإنسان من المسجد شاعات وهو لم على أسل المسلم ولم يدخل على أكل يوم المسجد فأين عمارة المساج؟ فالنفع المتعدد الله عز وجل يجمعنا في اليوم خمس مرات ويجمعنا في الجنعة مرة يجمعنا خمس مرات على المسجد والحية يجمعنا في الجنعة من خارج الذين يأتون على البالي ويأتون على الحضر ثم يجمع الأمنا الإسلامين المشاج في قرض في العالم مرة فما تعلمون في مقاصة الشريعة إذا كانت المساج التفلي على هذه الأهداف الإسلامية والغيات المجيدة عمره والزار الذم في حدود الحسنات في استعمار المصري لما يكون الفقير إذا دخل الى المسجد وجد منامك وجد من يكشف ذنبه ويقضي حاجته ويدعو باذن الله انه هو وهو وهو اكبر محب بيت الله وحرف بركه القاعه والصيف ويؤلف كثير السن يدخل المسجد جالس في طاره المسلمين مقبلون راسه ويدعون ويسبون وهم ويدخلون السرور عليه حتى نسي همه وظمه وعاش بقرب المفراط إخوامه وأقرامه وجبه من إخوامه المصليين وإخوامه قاسعين الساجدين لما يتبسر في وجهه فينصح في عنه جنعته ويكفف عنه جنعته ويجب عنه همه وظمه بإذن الله ويجب عنه جنعته يعود إلى حتى إن الرجل تجده من أشب الناس مرضا وفقنا لكن ذا كل سبب النسج يفرح وينتشه يرى من يرى المنزل الكريم ومما يرى المعامل الإسلام الثاني وكالي لكن إذا أصح يبقى المسجد ويخرج النفسي لا يرى أهرم ولا يرى صديقا إخوانه بهدوا وخلامهم قرضوا وأصح الناس يندرون إليه وكأنه يكلم على غيره يخبر ويوبا ولا يجد عطسا ولا رحمة ولا شغفة فعندها ماذا يتبع يبقى من المسجد الصفر الله عظيم أو يأخذ رخصة الله عز ويقول لا يشوفي ولا من كل شيء يا اخوان وكان من يريد الناس كان هذا هذه المواظب التي في المواقف الشاده لا في المرض السيئ ولا في الرغبه امور الدنيا رات مخزونتها لا هي والله ما كانت مشاجر ورسولا صلى الله عليه وسلم ما ضاعوا بل كانت ضاعوا بحمار وهذا لا يعني اننا نترك ركاع الدنيا وعينه الدنيا بل نقول ما ما يجلب الخير زي المشاده لكن شريطة ألا تكون فيها الزينة التي تنهي عن ذكر الله لكن لو بنى مسجدا وأحسن بناءه فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء ومن بنى لله مسجدا ولو كنفس القطاع من ذن الله له بيت في الجنة كما في الحديث صحيح ولو كنفس القطاع القطاع الطائر معروف من يجي يفسك لساما شيء يريد فاوضر كيف الله عن رفع قيوتي فما عمر هذه المساجد الله له قصر في ذلك فلا من دماء المساجد نقول بشرط لا يكون على الحساب حقوق الناس او على حساب الأصول الشرقية المراهة في الأطلاف خاصة إذا كان إيمان المسجد يتحب المكيف من المسجد لا يجعله اليهود فذا ما يجعل هذا لأن النفع للجماعة ليست أن نفع للصف وهذه الأمور كلها ينبغي أن يجريدها الإنسان تحسول من, من أصول العام المعتبر في الأطلاف والله سبيلة في من كان مقيما في المراد السفر وقت الظهر مثلا لا يكون له ان يصلي العصر قصرا افادكم الله ان شاء الله ان شاء الله والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن ولاه بعد فاما رخص السفر لا تحتجاب إلا بعد الخروج من اخر عمران المدينه فإذا أذن عليك رجال الظهر وأنت في بيتك لعندك مية للسفر لا عدرت بالمية لأن الله يقول أعلى السفر ولا بد أن تكون على السفر ولذلك قالت عوش رضا الله عنها فأقضت في السفر فُرِدت الصلاة وركعتين وركعتين فأقضت في السفر أي في حال السفر وزيدت في الحضر أي في حال الحضر فأنت في حال الحضر ولسه في حال السفر ومن هنا يجب أن يكون الأمل بهذه الظهر بعد تدوث مجدها وموجد أن تكون على السفر ولا توصف لأنك على السفر إلا إذا اجتمع فيك الظاهر والباطل بعد انفقها ينظر إلى الباطل ويغذل في الظاهر فيقول أنت عندك نية أنت عندك نية وهذا يكفي وبعض الحلم لا لابد من النية عن ظاهر لتعلمت العبادة به وهذا هو الصحيح أنه لابد أن يكون على حال السفر ولذلك لا تترخص بالجنب ولا بالقصر إلا بعد فروض من العمار لكن لو أدن عليك المعذن فأنت لم تخرج من آخر بيت من المدينة فإنه يجب عليك أن تصلب الظهر أربعانه والعطر أربعين وإشاء أربعين لكن لو أن خرج وبعد أن يجاوبه بآخر بيت من النبيلة أذن عليك الأذان صليت طهرة ركعتين وركعتين الظهر بالعاصر والإشاء صليتها ركعتين وركعتين لأنك على سبب فالسبب أنه لو أذن عليك أذان وعندك نية لستفر ولم تخبر من النبيلة فقد توجه عليك الخطاب بأربع ركعات ولم يتوجه ذا ركعتين لأنك في الحضر وليست في الصفر ولذلك قال ها اقربت في الحضر وزيدت في السفر ولما قالت يقربت في, في الحضر ليس من الصواب ننظر للباطل من يوم الظاهر وحديثنا إن من أحضار الجميع مقيد بظاهر لأنه قال على سفر ولذلك لا ينظر إلى حال الإنسان إلا إذا استمع فيه الظاهر والباطل وهذا نفض الظهور حللا بالسنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون لما خرضوا لحجة الوداء وغيرها من أسهاره الدهرة بالمدينة. اربعة. والحفرة بالسليفة رفعتين. مع انه كان سنبوليا بالشباب. وكان حدوه نفس اليوم. ولذلك ما ورد عن بعض الصحابة من انهم كانوا يشترون. وهم في داخل النبيهة. اجيز عنهم الصحابة ثم يشتهدون. مثل عديد الخاتف. لما وضع الاعقالة اختهاد فهم. هذا فهم. لكن ظاهر في والفقر بالتحريق كما هو مدى الجمهور العلماء والأبد الله أنه ما ضد الموجود الظاهر والباطل في وسط السفر وحين يدون تكون على سفر ومن كان يكون مريضا أو على سفر أو على سفر ولما قال على سفر هذا له محنة في اللغة وهذا أدلغ من قوله يقول أنزع الله خلال أن كان يكون مريضا أو مسافرا من قال على سفر وهذا يدل على أن الحالة حالته حالة ومن هنا ظاهر القرآن أسعد بالقول بوجود الظاهر والباطل لأجل حكمي بروحة السفر ليخرج من العمران من آخر العمران من دينه وحنعي من وفكاً بقوله مصنّن صلاة المساثر أو صلاة المقيم على حسب الخروج وعدمه الله تعالى أصابتكم، طبيبة الشيء كيف يجمع بين هاتين الأيثين قوله تعالى لا يآخلكم الله باللغو في أيمانكم وقوله ولا تجعل الله عبه في أيمانكم لا يآخلكم الله باللغو في أيمانكم اللغو لغو اليمين مختلفا في تشتيره قال بعض الثلما أن يحرف على الشيء يظنه بحال فيتبين أنه غيره فهو لغو اي لا كفر فيه فهو لغو لا كفر فيه وهذا ما ثور عليه العباس رضي الله عنه مثل ان ترى رجلا من بعيد فتقول هذا محمد فصل القائل لا علي تقول والله انه محمد فانت حلفت على شيء تظنه بغلط الظن والحال ان غلط الظن انت بي خطاؤه كان قوله لغوا اي لا فيه فقولوا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم من جهة الكثارة أي مؤاخدة التكثير هذا على التكثير لأنه يحرف على شيء يضمه هذا لغو جديد فآية الماعبة يقولوا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم من جهة إيجاب الكثارة بغمان الله عز وجل ولا تدعوا الله عبكا لأيمانكم هذا من جهة الشريخ نفسه إنشاء اليمين هناك في الأثر إنه لا يعلمكم الله بردين وإنوانكم من جهة الأثر وأن لا تجعل الله ضربة لإنوانكم من جهة الإنشاء لأن الإنسان لا يحلف كثيراً بالله عز وجل وهذا منذات تعظيم الله عز وجل ولذلك كان بعض السنة يتقل حلف بالله عز وجل باراً أو غير باراً لا يحلف بالله عز وجل وابن حمر رضي الله عنهما لما اختصنا مع الرجل في عبد من عبيده ذاعاً فدع الرجل أن فيه عيدا واختصم إلى أثناء رضي الله فقال الرجل عندك بينا قال لا عندي بينا قال لدي عمر أن يحف قال له لدي عمر لا أحف ولكن أرب للعبد وعطيه كل هذا من باب تعظيم الله عزيز. ما يريد أن يحفف اللعز رجل تعظيما لله شكرا فعال فلما رب العبد داعه بأبعاث قوته بعد ذلك فعوضه الله خلعا منه وهذا من تعظيم الله لأنه لا يعامل أخذ ربه إلا كان أنه تخير في دينه ودنياه أرحب فقولوا ولا تقعوا الله عرضة لإمانكم هذا المراض ليه يعمل من, من حالة اليمين ما هي أن من يكثار هذا في الإنشاء الثاني في الأذر وحين يقول لا تعرف. يعني تقول نجمع بين الآيتين إذا كان في تعارب يجمع لكن إذا كان حتى الآيتين في شيء والآية الأخرى في شيء آخر لا تعارب بينها وعطوه فلا يجب علينا شيئين مستريقين وبناء هذا الفلاثة عارضة بينهم ومن هذين وجهين الله تعالى فينا. أصابقا الفضيلة في الشيخ يقول أستاذ العامل يعمل في بكان سيده هل يجود له أن يهدي من هذا المحب وليجود لي أن أعطب هذه الحدية والله حقيقة في بكان سيده يعني العامل ليس ملكا لصاحب البكان فلي ينبغي دائما أن يعلم الإنسان أن النشم ليس بالرخيص وليس بالهينة لا للونه ولا لحسده ولا لمسده أن يعلم أن الإنسان شيء كبير وأن للناس حقوقا في أعراضه وكرامته هذا مباب التنبيه ولا تحفظ أن أعراض الناس سهلة أو أن الناس إذا كانوا غرباء وضعفاء من ليس من حقوقا فليعلم أن الإنسان قد صوى بينك وبينك عامله او غيره عامله ولو كان قصيرا المستاجر كيف ان ايهم من المالق من العربي كان يطوف قطع الاعرابي طرف اجاره في صفحه الايجار طلب مجلما الاعرابي مقنته في داخل المضاط اختصم للعينه وجمعان فقال الجبنه كتاب الله الكتاب يلتزم مثلا على طرف فقال ينقم هذا الاعرابي قال نعم يرضمك كما لقمتلك إن الإسلام قد فوى بين فولين وهو من ملوك العجل عن أصحاب من أجل المكانة الروم فقال له أنظرني وهذه مكسف العبر التي ذكرت في تاريخ الإسلامي وأنبه على أن كان منها جبر لنا لو قد يقوم عليهم ويجيب جرح للتعديد جاء واحد قصة لا تسلط قصة لا تسلط هذا قصة يقال لا ني مرض عليك ما قدم من احدث الا اذا ذكر صحيح في سنه وتجي يقول لا تخض في اطعامه في حبثه انك تجي مبتدئ الطلاب كمان في البدايه انه هذا من كثير يهينها و فقط مكافاه لمن شمع اللي هي ولم يحضر الشيخ،, لا الشيخ من من في عنده قصصات وتشرح من بعد، فمشديناهم وناهم، ما زين اجرب التعديل معروف كان تطبق في الشعب، واذا كنا بنحاول الكثير وانه وكلما يشتغلون بنقص مثل هذا اللي كنتو كثير، لاكن في اشياء نقص هنا في عذبه، شاهد انهم لطموا مضم، فقال له ايمن كل هذا ما عربي قال ان الاسلام قد حبا بينك وبين، وكنت في اعذب الناس، خعته بالاسلام كقدمه و وما كان واحدا قال دعني أنظر أنظر ليلة ثم أنه ارتب كما جاء وقال أنه مسحل وكل هذا من أجل عدة الإسلام فالإسلام شوى بينه وبينه لما وقع قصة القدل مع ابن أمر من بن العاف قصة مشهورة من قام قضى وابن أكرمي أمر عمر بن العاف حتى أمر رضا الله عمر بن العاف ابنه لما جاءه فقدم علي قال هذا الذي ضربه قال نعم قال بينا فقام وضرب إما عمر كما ضربه فقال أنا أعصنا هذا أنه نقل واتهى على خلعة فقال يا عمر رضي المعام وانا فقد ضربت من ضربه عند فقال عمر رضي المعام وقالت المشهورة يا عمر متى استعدت من الناس وقد ولذكر من فالإسلام سوى بيننا سيدنا أحد أن عاملا أو أجيرا أنه قد ذعل حقه وقدره لأنه يعمل والله إنه في قمة الشرف ما دام أنه تغرب من لغمة العيش التي يريد بها أن يعشف أطمع يعشف أهله وولده وزوجه وأيضا يريح نفسه من ذل السؤال فهذا كريم شريف عزيز عزيزا جدا ولذلك لا تغمع من العالم حينما ترى تحتكر حتى تصفر بالنصاحب العالم سيد الله لا والله السيد والله وهو رب كل شيء ومالكه وهو العزيز الذي ذل له كل عزيز سبحانه والفعال هذا أمر مهم جدا ينبغي على طلاب العلم والأخير ولا تدخلوا شفاتهم الناس ومحضرات الناس شفاتهم الناس مثل هذه الجبارات وينبغي أن تدخلوا لناس حقوقهم وترانتهم وأن لا ينبغي إلى الناس بألوانهم وحسابهم ولا بحوائجهم وضعف كما قال صلى الله عليه وسلم ينبه الاله رب جاء اساء فعبد الرب رضيت على الابواب الى على الله لا ابد هذا امر مهم جدا لكن لو قصد السائل لو قصد بقول السيد يعني صاحب الدكان هذا ممكن كما قال تعالى وامسى يا سيده عند الباب الفيا سيده هي زوجة السيد في بعض العرب يقصد بمعنى صاحب الشغل فمن هنا لما تجد بعض الناس سيقول لك يا سيدي وكذا ليس قصد سيد المال نجد كلمة يا شيخ يقدر تجد في كل بيعة كلمة عندما ينفش تجد يا شيخ نحن كلمة شيخ إجلال كذا الكلمة السيد إجلال لكن لا يوجد منها المعنى قصد السيد بهذا المعنى يعني صح إن الله على كل حال إذا كان العانو يهدي للماله وكانت الهدية قليلة لا تضرب المال كتب الله له أجريه أجد للمهدي وكتب لصاحب النار لأجره إذا كان الشيء اليسير الذي يعني لا يضرب النار أو ألي الأخذل أن يستعمل صاحب النار وورد عليه الصلاة هذا وكان إنسان إذا تصدق النار في يده دون المضرب إذا كان عبدا كما الموالي أو كان عزيرا أعطى دون المضرب فهذا استخدمه للماء خاص إذا جار بهذا المضرب مثلا مثلا جرى الأرخ أنه إذا اشترى أحد ليرطى شيء وجرى على هذا فرح النقر. أراح الناس من باب الإحسان المكارن ونبأ سباة هذا الشيء فإذا أعطى العالم في الدكان هذا الشيء كتب الله له الأجر وكتب لصاحب دكان أجر فالخلهم مثل أجر صاحب الدكان لأنه أعطى وقدر يده يده كما قال صلى الله عليه وسلم والخازن الأمين الذي يؤدي ما أمره به سيده لأن كان عبيداً ومارد له مثل أجل صاحبه فهذا قرم من الله وفضله ونفضل الله العظيم ورد العرس الكريم أن يتريمنا في فضله وإسكانه وعفر دعواناً الحمد لله رب العالمين